عبد الباري بن محمد الثبيتي تقدم لادائي سلاء لادائي خطبتي يومنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu Ashadu allah ilahe illallah. Ashadu allah ilahe illallah. شاهدوا Hi الحمد لله الحمد لله الذي كتب لعباده المؤمنين الجنه دار الابرار احمده سبحانه واشكره في العالم والاسرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نقر بوحدانيته ايما اقرار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نؤمن به ونحبه بيقين وإصرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإيثار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون العشره علاقه صادقه وحب متجرد ووئام قلبي وعطاء بلا حدود واول الناس بحسن العشره الوالدان فهما سبب وجود العبد فحقهما مؤكد وبرهما مقدم فسنعه عشره الوالدين ببرهما والاحسان اليهما وخدمتهما بالنفس والمال والدعاء لهما احياء واموات واكرام صديقهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابر البر صله ولد اهل ودي ابي وحسن العشره بين الاخوه والاخوات باداء الاحسان ببعضهم على بعض والادب في القول والمعامله الصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير حتى تسود المحبه وتزداد الموده وتستقر الالفه وتظللهم السعاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا وابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وحسن العشره مع الارحام والاقرباء بقضاء حوائجهم والقيام بشؤونهم وتفقد امورهم وكثره السلام عليهم وزيارتهم قال الله تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم اثنتان صدقه وصله وحسن العشره للزوجه بطيب القول وحسن الفعل والتلطف معها وتوسيع النفقه ودوام البشر ولين الجانب وتلبيه الرغبات النفسيه والعاطفيه وادخال السرور على الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي وفي حجه الوداع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بحقوق النساء على ازواجهن قائلا انا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم وحسن عشرة الزوج باللطف واللين والصبر على ما قد يبدر منه واكرام اولاده وتربيتهم وذكر ذلك الزوج بخير والثناء عليه وحفظ حق امه ورعايتها وعدم كفران العشير وحسن عشرة الجار بالاحسان اليه وتفقد احواله وحفظ سره وكف الاذا عن وعدم انتهاك حرماته واكرامه وتقدير احاسيسه ومشاعره قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره بوائقه وحسن عشره الضعفاء والمساكين بخدمتهم بالمال والوقت والمشاعر يخفف عنهم مصابهم يسليهم على الفجيعه يصون وجاههم عن السؤال ويغنيهم عن الاستجداء ويسد جوعتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأغملة والمسكين كالمُجاهِد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام المُسنِّين وحُسن عشرتهم فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المُسلم ومن إكرامهم رعايتُهم صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيا واقتصاديا وتقديم الاكبر والانصات لهم والتلطف معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل امرني ان اكبر وقالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر فاوحى الله اليه في فضل السواك